قصم في دعوات البتوء والخلاء والصلاة، تعأل خلاء قبل الدخول. اللهم إني أعوذ بك من الرزخ الخبيث المخفي من الشيطان رجيم. وبعد الخلاء، الحمد لله الذي أذهب عن ما يؤبيني وأمسك علي ما ينفعني. سبحانك أفرانك ربنا وإليك المصير. دعاء عند استماع الأذان أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض في ابتداء المطور بسم الله والحمد لله على دين الإسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتضحرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام وراء في المضمضاتي الله معني على تلاوة ذكرك وشكرك وحسن إدارتك وإذا استكاك يقرأ هذا الدعاء الله تحير نكحتي وما حير في في شاق الله ما رحني رائحة الجنة وارزقني من نعيمها ولا ترحمي رائحة في بالأجهي اللهم بيّن وجهي ببريكا يوم تبيع وجوه الأوليائك ولا تسبب وجهي يوم تسود بوجوه الأعدائك في اليد الهمنى اللهم أعطني اكتابي ليبدي يميني وحاسبني حسابا يسيرا في اليد اليسرى اللهم لا تغني كتابي بشباري ولا من وراء ظهري ولا تحاسبني حسابا شديدا في مسح الرسل اللهم غشني رحمتك وأنزل علي من بركاتك وأضلا تحت ظل عرشك في الأذنين اللهم جعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في مسح الرقبة اللهم اعطي الرقبة من النار واحفظني من السلاسل والأغلال والأنكال في يمين القدمين اللهم اثبت قدمي على الصراط يوم تزول فيه الأقدام وفي المجرى اللهم اجعلني سعياً مشكوراً وثمّاً مغفوراً وعملاً مقبولاً وتجارةً من تبور بفضلك وبرحمتك يا عزيز يا رفّار وبعد القتال وطوي ينظر إلى السماء ويقرأ سبحانك اللهم وبحمدك أشعر لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك أستغفرك وأعتوب إليك ثم فيقول أشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم أم يقول بعد ختام المطور اللهم جعلني من التنوابين وجعلني من المتضحرين وجعلني من عبادك الصارحين وجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون هذا الدعاء عن دخول المسجد بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فطر ربنا ظلنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الصدور وسيئات الأمور فنعوذ بعفك من عقابك وبرطائك من سخطك دعاء عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ من الشيطان الرجيم دعاء بعد الدخول إلى المسجد بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني سلك من فضلك اللهم أعصر من الشيطان الرجيم قراءة هذه الآيات قبل الصلاة مستحب إني وجهت وجهي الذي فضر السماوات والأرض حين فو ما أننا مشكين وبعد ثمان صلوات قبل عاية الكرسي يقرأ هذا الدعاء استوفِ الله استوفِ الله استوفِ الله إن جميع ما كريه الله قوله وفي علوه خاطرو ونظره سانعة وأعتوب إليه استوفِ الله من كل ذنب أذنبته عمداً أو خطأاً أو سراً أو علانيةً وأتوب إليه من الذنوب التي أعلم ومن الذنوب التي لا أعدم إنك أنت علام الغيوب كشاف القروب كشاف الكروب ستار العيوب وفار الذنوب فتاح القلوب وإليك أتوب الحمد لله على التوفيق وأستغفر الله من كل تقصير سبحانك ما عبدناك عق عبادك وما عرفناك عق معرفتك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوم إليك وأشهد أن محمد عبدك ورسولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعده يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ هذه إن شاء يفعل الله ما يشاء بقدرته ويعقل ما يريد لعزته ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وللحمد يحي ويبيد وهو حد لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما الله المصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعد الداعي فليسجِبُ لي وليؤمنوا به لعلهم يرشلون ثم يرفع يديه ويدعو بهذه الدعوات الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعطني كل خير وأعطني من كل شر اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اختم لنا بالخير والسعادة والشهادة والإيمان والقرآن وارزقني لطاك في إياه ولقاك في الآخرة اللهم اني أسألك بوجرك الكريم وأملك العظيم أن تجيرني من النار والكفر والفقر ربنا تقبلنا ك أن تسميه لعلي وتبعلينا إنك أنت التواضع الحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي الصلوات الخمس في تشاهد بعض الصلاة على النبي يقرأ من هذه التعابات أي تعاء شاء وإن شاء يقرأها عند التعاء بعد الصلاة. ربنا وفِر لي وذوالدي وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَوْمَ الْقُومِ لِعِسَابَةٍ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدِّينِ عَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ عَسَنَةً وَقِنَا دَابَّ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِيرُ قُلُوبَنَا بَعْدِ حَدِينَا وَأَبْلَنَا مِلَدٌ كَرَهٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحْشَى اللَّهُمَّ وَفِي الْمَارِقَةَ وَمَا وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كفيرا ولا يغفر ذنب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفر الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشار كله يا الجلال والإكرام من قرأ أعقاب الصلوات الخمس الفاتحة وآية الكرسي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وول العلم قائما من القسط لا إله إلا هو العزيز العكيم إن عند الله في الإسلام وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله تعالى وديعة قل الله ممالك الملك تؤدي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعلم من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قضى الله له في اليوم السبعين حاجة أدناها المغفرة